باطع السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأعام أزواج ومن الأعام أزواج يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقالد السماوات والأرض. يَبْسُو تُرْزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقُدرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ لُحَاهُ وَالَّذِينَ أُوحِي نَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّينَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى